كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعدكم بلقاء ربكم توقنون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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعشاب وزرع ونقل صن وان وغيروس وين يسقى بماء واحد يسقى بماء يُفضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأَفْقُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِن تَعْجَبَ فَعَجَبُوا قَالُوا هُمْ أَإِذَا كُنَّا تَرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْفٍ جَدِيدٍ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 تَعْدِلُونَكَ بِالْسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَكَ لَا شَدِيدُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القرآن من جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن ان الله لن يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فانلا مرد له وما لهم وقع خوفه وطمعه ويُشِئ السَّحَابَ الثِّقَادُ ويُسَبِّحُ الرَّعدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ تِفْتِهِ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 لَهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إلَّا كَبَاسِقَةً فِيهِ إلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ فِي بَالِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلَّا فِي ظُلَامٍ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قل لِلَّهِ قُلْ أَفَتَقَدْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن اللَّهِ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ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 خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالف كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية ماء فاحتمل السيل زبدا راضيا ومما ينقلون عليه في النار بشغاء حدية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 فَمَن يَحْدُثْ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ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 لما رزقناهم سرا وعلانية ويبرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عتب الثار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آباء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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات قب لهم وحفل ما أبد كذالك أرسلنا كفيء أمّة قد خلت من قبلها أمّل تسل عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه تركت وإليه مثاب ولو أن قرآنا سيرت به الغبال أو قطعت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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ كَمَا خَلَقُوا تَمِيمًا وَصُورًا أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَسْكَنُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ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 بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نريا ك بعض الذين علهم أو نتوفّنك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب أ ولم يروا أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها واللّه يحوم لا معصي بالحُمِّ وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكتب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عطب الثار